اتِّخَذُوا مِنْ ذِكْرِ من رَبِّهِمْ مُحْدَثًا إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هَاهَتْ قُلُوبُهُمْ لَا هَاهَتْ قُلُوبُهُمْ وَأَصْدَرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 بل القانو اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتينا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم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 وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما داعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من, من لدنا إن كنا فاعلين لَنَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغَهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَزْنُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ أَنَّ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ مَنشَرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا పశుభన పశుభహ నమ్మ హోప్ల ఋష్యామ్ మిఫూన్ లయూస్ అలు అయూస్ అలు అమ్ మయల్ లయూస్ అలు అ ما يفعلوا وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم يسألون معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 129. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 120. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون خَلَفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ اقْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فذالك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا كانت رتقا ففطعناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا ان تميد به وجعلنا فيها فجاجا سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وتالموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الاه زوا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 بِالتَّتِيهِ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ قَدْ لَكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَق্বَّ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ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 فَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِوَحْيٍ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مسكم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَرْشَدْنَاهُ مِنْ قَضَاءٍ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنزلنا لهم انكار ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل وكننا به عالم اذ قَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي كِفْرٍ مُّبِينٍ دالين مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبي قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قَالُوا لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأَتْبَعَنَّكَ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَإِنَّا مَعَكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ وَلَا نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ افلا تعقلون قالوا حرقوه انصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وآرادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لهم اسحاق ويعقوبنا فيه وكلنا جعلنا صالحين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 وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ